قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي لَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي لَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, وتشتكي إلى الله والله يسمع اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ سِحَابَهُ وَمَا إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بصير إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بصير الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ نَهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ أم إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَكُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَكُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ من وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ لَهُمْ كَذِبًا مِنَ الْقَوْلِ وَهُمْ دُونُ رَأْيٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ والذين يظاهرون من نساجهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فَكُنْتُمْ تُعَذِّبُونَ بِذَلِكُمْ والله بِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ إِنَّكُمْ لَعَمْرُونَ خَبِير فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامَهُ مِن قَبْلِ أن فمن لم يجد حقيام شهرين متتابعين من قبل أن يدناسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فَارْكَنُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ فالسَّبِيلُ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَكُلُّهُ لَهُ كُتُبٌ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُتُبٌ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَدْ أَنزَلْنَا وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله ونسوع والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد